اهلا وسهلا حياكم الله ان شاء الله نفعكم خير ان شاء الله الله يبارك فيكم سؤال بارك الله فيكم نعم طبعا السؤال ينقسم على قسمين القسم الاول نريد بيانا شافيا على حال سالم الطويل بارك الله فيكم الطويل. رجل يزعم أنه سلسي وأنه من السلسيين لكن وجد في منهجه وفي كلامه وفي مقالاته وجدت أمور كثيرة وجب التحذير منه وقد نصح في ذلك من ذلك مثلا من ذلك مثلا سنأه على بعض التراثيين كما في مقال له بعنوان رد الإساءة بالاحسان تعقيب على الدكتور خالد سلطان فإنه اكد أن له علاقة بهم وأثناء عليهم فقال في مقاله ذاك وإني بحمد الله وحب إخوان المسلمين سواء أكانوا من جمعية أحياء التراث أو من خارجها واعرف لهم حقوقهم واحفظ لهم حرمتهم على قصور فيي وارى ان من منتسبي جماعه التراث اصحاب فضل وعلم وديانه احسبهم الله حسيبهم ولا ازكي على الله أحدا من خلقه ومنهم من, من اهل القران كاصحاب الفضيله الشيخ محمود محمد الحمود النجدي والشيخ داود الاسعوسي والشيخ ابراهيم الانصاري والشيخ فيصل القزاز وغيرهم ومنهم اولئك الذين سبق ان ذكرت اسماءهم من أصحاب الفضيله يقول ولا اذكر في حياتي اني تعرضت لهم بسوء ولا علمت ان احد منهم تعرض لي والحمد لله بل إلى الى اخر كلامه الذي ذكره هذا يدل على فنائه على بعض رجالات احياء التراث وايضا من اخطائه التي يجب ان يحذر منها أنه لا يرى الخلاف مع, مع جمعية أحياء التراث الإسلامي خلاف أو خلاف عقدي بل يرى أنهم مخطئون ويمكن أن عامل معهم ولا يهجرون فقوله كل بعض الإخوة وكذا قول الشيخ فلاح من بكار حفظه الله تعالى إن الشيخ الثاني والطويل له خصومات وله ردود على أحياء التراث نعم مثل ما رد الحذب على إحياء التراث وهم يصاحبهم ويؤكدهم ويشاربهم والله عز وجل والله عز وجل قد يعني ذكر من صفات أهل الكتاب أنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه قال الله عز وجل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على بسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن ممكن فعلوه نفس ما كانوا يفعلون أيضا من أخطاء السلم الطويل وهي أخطاء كثيرة ليست بالقليلة أنه شبه السلفيين بالتأثيريين فالحمد التكثيريون يقولون جهاد جهاد جهاد السلفيون يقولون سنة سنة سنة وأيضا يقول تكرار الكلام في عبد الرحمن عبد الخالق ما فيه أجر ما الذي يضر فيه الطويل بكثرة الكلام في عبد الخالق الرحمن عبد الخالق ويقول ايضا الشيخ محمد العندلي وهو من مشايخ الكويت يقول سالم الطويل ان الشيخ محمد العندلي لا يفعل شيء والردود لا تزيد في الايمان هكذا يقول الشيخ صلاح من دكار هكذا يقول سالم الطويل أنا لم اقصد كلامي أن ان سعد ان ان سالم الطويل يخذل المشايخ يخذل السلفيين ولكن صدقت يا شيخ صلاح من دكار سالم الطويل يخذل المشايخ السلفيين ويقول يقول على الشيخ محمد العنجري لا يفعل شيء والردود لا تزيد في الايمان وانظر بارك الله فيك مقاله عنوانه عزيز يقول مقاله رد الإساءة بالإحسان في التعقيب على الدكتور خالد سلطان وهو من رجالات التراث وهو تراثي. بينما نزل ردا على الشيخ محمد العنجري وهو من السلفيين الذين يذكيهم من دك. رد سالم الطويل عليه بعنوان الرد الجري على محمد العنجري ولو ايضا شهد يلحق به يرد هذا الأمر يقول هذا الإلسان باطل ووالى آخره هذه هذه الأمور كلها أو بعضها والله لو كانت في عصر الإمام أحمد والله يضلل الرجل ولكن أنا ما بزعته إنما أنا حذرت منه إما أن يتوب الله عدد من هذه الأمور وإما يحذر منه كيف نفتن الناس ونقول له نسمع لهذا الرجل وهو يقول له هذه الضلالات الذي أجزم يقينا بإذن الله تعالى أن الشيخ الفاضل فلاح من دكار يمكن هذه الأمور ولا يقبلها وله كلام يمكن هذه الأمور ويفي على الشيخ رضيع عموما أنا لم أبدع الرجل انتظارا لكلام العلماء وأنا إنما ذكرت ما عنده من أخطاء أو بعضها في تلك الجلسة ولا زلت أقول بها وإن ردها من ردها كلمني بقى أخذ سالم الطويل وقالوا ظلمت الشيخ اتق الله أتخذ الدراسيين طيب ردع الدراسيين هل يرى هل يراهم مبتدعين؟ لا لا يرى مبتدعين. هل ير... هل يرى الخلاف مع عقدي؟ لا لا يرى خلاف عقدي معه. هل لو صحبه مع, مع... مع بعض رجالاتهم يمدحهم؟ نعم. لو صحبه مع بعض رجالاتهم إذا ردودها ردوده عليهم إيه؟ يعني لا تنفع. نحن نحن في منهج الموازنات وال النبي وال... صلى الله عليه وسلم لما ذكر الخوارج ذكر أن لهم أن لهم قياما وصلاة وصياما يحقره الصحابة بالنسبة لفعله. مع ذلك لهم خطأ واحد مرق بهم من الدين كما يمرق السهم من الرمية فالعبرة لحال الرجل في افعاله وأقواله وأنا إن شاء الله مستعد لو انه ثبت خلاف هذا الأمر وأن هذه الأمور كلها مقدودة على سالم الطويل أنا فراجع عن قوله ولكن هياك العقيق لماذا؟ لماذا؟ أما الأمر الأول بل لثلاثه أمور أما الأمر الأول أن هذا من كلام سالم الطويل بصوته وأما الأمر الثاني أن هذا في أن هذا الكلام من مصالات سالم الطويل في موقعه وأما الأمر الثالث فشهادات السفاة العدود على سالم الطويل نعم ما في عنده حد إلا قدر أحده أن يتراجع وأن يعلن التوبة والبراءة من هذه الأمور والله أعلم نعم <تصفيق> بارك الله فيكم وجزاكم الله خير هناك بعض العبارات التي نقلها موقع كل السلفيين عن الشيخ فلاح في رده هذا ربما تشكل على بعض السلفيين منها قول الشيخ حفظه الله تركتم أهل الشر والفساد وتركتم الإخوان المسلمين والرافضه يعبثون في الدنيا شرقا وغربا والفتن الآن تحيط بنا إلى أن قال الشيخ حفظه الله أقل عليهم لا ابا لأبيكم أو سدوا المكان الذي سدوا الحقيقة انا اني يعني ارى ان الشيخ فلاح الله يحفظه ويسدده وهو من الشيخ الثلاثين المهروفين يعني في تلك الجلسة كان متأثرا فيما يظهر لي بكلام الشريكة وكلام الرحادي وهذا من كلام الرحادي وابرهيم الرحادي رجل صاحب يعني اسلوب وخداع في الكلام واظن الشيخ فلاح ذكر ربما يعني وقع في... في التاثر بهذا الرجل لماذا لانه ياتي ويتظاهر ويتمسكن ويتضاعف وانه مظلوم وانه وانه وانه ونسى او يتناسى ما يفعله في المدينه من امور السلفيين جعلتهم يقفون من ذلك الموقف بل موقفه ليس من شباب السلفيين موقفه من الشيخ عبيد ومن الشيخ ربيع ومن الشيخ محمد بن هادي أئمة ورجالات المنج السر في المدينة وفي مكة موقفوا منهم هذا فكيف يعني يعني فالشيخ فلاح بن ذكار يظهر لي أنه تؤثر بإبراهيم الرحيلي الأمر الأمر الثاني هذا الكلام نفسه الذي يقوله الشيخ فلاح بن ذكار هو نفسه الشيخ فلاح بن ذكار جزاء الله خير رد على علي الحمد في بيت الشيخ ربيع برد قوي جدا الحزبيين والتكفيريين وتركت مثلا أهل السجور وترد عن حالة دي فلا يلتفت لهذا الكلام والشيخ أكيد لا يقصد هذا الكلام بعمومه لكن هو ظل أن الكلام في الشيخ سالم طويل كلام بالباطن فقال الكلام لكن هو ليس بالحق نعم وكذلك قوله يا أخوان البعض ممكن يذهب ويدندن ويزن على أذن أحد المشايخ ولا غير ثم بعد ذلك يبني هذه الأحكام وكذلك وكذلك قوله الذين يصدقون هذيل هكذا بهذا اللفظ حالهم حال اللي يصدق الدجال إلى أن قال لو جاءهم الدجال كلهم وراه يا شيخ لا طبعا هذه الكلمة هي أخت الكلمة السابقة وأقول مثل ما سبق أن هذا من من ك من من شبهات وتملي ضيم الرحالة وهذا الرجل الشريك وونحوهما وتلاميذهم فالشيخ حفظه الله تعالى أنا اجزم يقينا أنه لا يعني لم يتنبه معنى معاني هذه الأمور أو أنه أراد معنى آخر ليس بهذا الاطلاق وإلا الشيخ فلح من ذكار علاقته بالشيخ عبيد وبالشيخ ربيع المدخلي علاقة قوية ويعلم أن أقوالهم مبنية على الحق والصدق وعلى أخبار الثقات الصحيحة النقية الصادقة بإذن الله عز وجل ولكن هو يحصن ظني بسالم الطويل ظن أن في هذه القضية ربما دندر ويحصن ظني بالشريكة ظن أن بعض الناس دندن بالباطل عليهما لأنه يطعم في منعج المشايخ كلية نحن نعلم الشيخ رحمد ذكار حمده الله تعالى يقول بهذا الأمر نعم. بارك الله فيكم أنا قضية تشبيه هؤلاء من يصدق الدجال، فهذا ربما يعني في لحظة غضب وفي لحظة يعني لم يتأمل لم, لم يتامل يعني أبعاد هذا هذا الكلام وقد يشتغل الإنسان حين الغضب في الألفاظ داو. الحقيقة وقت أيضا قال كلام آخر غير هذا علي أتذكروا بعد بعد نعم نفضل. نعم الظهر الذي عندي هذا الذي عندي بارك الله فيكم فإن كان عندكم شيء فبارك الله فيكم تفيدونا. أي نعم الحقيقة من كلام الشيخ صلاح الذي يعني ينبغي أن يوقف عنده ولا الشيخ لم يقصده. قوله لا قول الشيخ فلاح الحقيقه اليوم اقول هذا كلامي انا اي كلام الشيخ فلاح اقول لعلهم يعذرون يعني اهل البدع يعذرون لانهم كانوا فعلا اصحاب عقول اولا هل اصحاب البدع اصحاب عقول لا والله ما اوقعهم في المفاسد الا عقولهم واراءهم الفاسده فعقولهم كاده جائره ظالما اصحاب العقل اصحاب العقل يؤمنون بالله عز وجل ويسلمون للنصوص الكتاب والسنة ولا يعارضونها العقل الذي يعارض الكتاب والسنة فهو عقل دنيء عقل ساقب ساسل لا يعظم ولا يمدح أبدا أيضا قوله وحفظه الله تعالى يعذر الوحيك الذين كان عندهم مستوى عقلي عالي فأنكروا أحاديث الدجال لأنها ما تستقيم في العقول. لا هنا نقف أحاديث الدجال متواتره وقد ذكرها العين العلم في كتب الاعتقاد يا شيخ فلاح هذا الكلام ما يصح منك بارك الله فيك وانت استاذ العقيده وأجزم انك لم تقصده فاننا والله لو جاءنا بخبر احاد ليس متواترا احاد احاديث الدجال واحاديث الصلحات نعم بها لأننا نجزم بأنه لا ينطق عن الوحي، لا ينطق عن الهواء إلا وحي يوحى وقال حسان بن عطية رضي الله عليه كنا نرى أن جبريل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن هؤلاء الذين أنكروا أحاديث الدجال عقولهم سافلة ساقطة لا يقال فيه مستوى عقلي كبعالي ولا يقال لأحاديث الدجال ما تستقيم في العقول الله أكبر الله أقضى كيف ما تستقيم في العقود بل الحمد لله نؤمن أبو بكر رضي الله عنه لما جاء له في قصة إسراء النبي صلى الله عليه وسلم ومعراجه مباشرة صدق رغم أن يعني المسألة فيها قد يعني فرح بها الكبسين وقالوا الآن لن يصدق محمدا أصحابه لن يصدق محمدا أصحابه ومع ذلك ثبته وثبت أبو بكر رضي الله عنه وآمن بكل أين قول الله عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه وأحديث الدجال مما أنزل من الله عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون لابد أن نؤمن ونصدقه تصديقا جازما ما عندنا في شك ما نجي لي أصحاب البداية هؤلاء ونقول لهم أنتم قد تعدرون أحديث الدجال لا تستقيم العقول الله أكبر لا لا هذه كلمة أجزم مليون عن مئة أن الشيخ صلاح من دكار حسن الله تعالى لا يعتقدها ولا يريد ابي هذا ولكن احيانا الانسان مع الغضب ومع يعني خاصه المجلس ابراهيم الرحيلي وزل وربما تباكى وبكى خاصه كلمته التي بعد الشيخ فلاح كلمه سيئه للغايه وهذه الكلمه تعرض فيها للمشايخ والشيخ فلاح ساكن وأيضا هذه الكلمه فيها من الخف والشيء العجيب بل هذه الكلمه كلمه ابراهيم الرحيلي رد على الشيخ فلاح فأرى خلاصاً للكلام أن الشيخ فلاح أن الشيخ فلاح ومثلي لا يزكيه الشيخ فلاح عالم سلفي معروف بحمد الله عز وجل وأن ما وقع منه في تلك الجلسة خرج من باب حسن ظني لسالم الطويل وأنه يظن أنه على الحق وأن من تكلم فيه ظلمه ولم ينصفه فأراد أن ينتصد الحق فيما هو يظن وهنا نعذره حفظه الله تعالى ايضا مما قال الشيخ حفظه الله تعالى قال كلام عجيب يعني يقول انا لا اعرف بازموت طيب جزاك الله خير يا شيخ فلح ما تعرفني لكن عرفني شيوخك الشيخ ربيع الشيخ عبيد عرفني ايضا الشيخ زيد المسخلي الشيخ فارح الفوزان وغيرهم من المشايخ بل شيخ شيخك وهو الشيخ النجمي عرفني وكلهم يعرفوني باني طالب علم وأني من الملازمين للمشايخ السلفيين وشهدوا لي جزاهم الله خيرا فيما يعني يحسبوني كذلك أني على على مناج سلفي سوي بحمد الله عز وجل فإذا كنت لا تعرفني عنه لا يضرني كما لا يضرك كما قال عمر رضي الله عنه لما جاءه رجل وشهد عنده فقال له عمر أنا لا أعرفك ولا يضرك أن أعرفه وأتني بمن يعرفه هذا هو النساء واما قوله حفظه الله تعالى باني لا اعرف سالم الطويل ولو رايت ما اعرفه هذا ايضا غريب هل انا الان أتكلم في سالم الطويل في شكل